اللهم إن نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء الله ولا فتنة مضلة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما, وما أعلنا وما شرفنا وما تعلم بهم